بسم الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م بهذا البلد و أ ن ت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد أ ي ح س ب أ ن لن يقدر عليه أ ح د يقول أ ه ل ك ت م ا ل ا لبدا أ ي ح س ب أ ن لم يره أ ح د أ ل م نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبه وما أ د ر ا ك ما ا ل ع ق ب ة فك رقبه وطعام ي و م ديم صغبة يتيما جام صغبة قربة أ و م س ك ي ن ا ا ن ا ب ل ذ ي ن آ م ن و ا و ت و ا ص و ا ب ا ل ص ب ر و ت و ا ص و ا ب ا ل م م ر ح ة أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ح ي ن والذين ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ن ا هم ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م د ه